آمين آمين آمين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَرِنَا سَفِيهًا ونند الله الذين اتقوا بمكازتهم لا يمسهم السموء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليل السماوات والأرض وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ وَجَمِيعًا قَدْ حَطَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي وهضع الكتاب وهضع الكتاب وجيني من النبيين والسهداء وهضع بينهم بالحق وهضع بينهم بالحق وهم لا يغلقون كل مما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين أفروا إلى جهنم زمرا حتى علمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين أضل تبوء من الننت حيث نشاء، فنعاتوا العاملين، وتظلم آياتك تهافين من حول العرش يسبحون، بحمد ربهم، وقضى بينهم. وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله